افتراه وأعانه عليه قوم آقرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساقير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 فَيَكُونَ مَا هُوَ نَذِيرًا أَوْ يُلقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا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 وَإِذَا أُلْخُوْ مِنْهَا مَكَانٌ ضَيْقٌ مُقْرَنٍ دَعُوهُ نَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُو الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَذَعُوْ ثُبُورًا كَثِيرًا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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِ هَا أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا تأخذ من دونك من أولياء ولكن متاعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما برا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 وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَئِنْ لَمَّا يُنْزَلْ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَاهُ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَتَوَعَّدُوكَ كَبِيرًا يوم يرون الملائكة لا بسرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من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 لقد أضلني عن الذكر بعد إذ وكان الشيطان للإنسان قذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهدورا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 ناس آياته وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادوا وتمود وأصعب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة.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 وَإِذَا رَأَوْكَ كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ حَجَرٍ مِّنَ الْأَرْضِ يَصُدُّونَ وَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَاد LAYُبِّلُنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أن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 خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا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 ورات وهذا من الحن أجاز وجعل بينهما برزق وحجر محجور وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا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 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرض الرحمن فاسأل به قبيرا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 وعباد الرحمن الذين يمسون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما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 والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرمت الله إلا بالحق ولا يذنون وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَمًا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 وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورَ ٱلرَّحِيمَ وَمَن تَّبَوَّأَ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَدْخُلُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَأَمِّنًا وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا۟ بِاللَّغْوِ مَرُّوا۟ كِرَامًا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 قالدين فيها عسنة مستقرا ومقاما كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما